يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتات اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثل ذرة خير يرى ومن يعمل مثل ذرة شر يرى